أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين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 بِلِسَانِ النَّعَرَبِ الْمُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَالِينَ أَوَلَمْ يَكُل لَهُمْ آيَةً أَيْنَ يَعْلَمُ لَمَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم فياتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيس إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون